لا شغل لهم لا شغل لهؤلاء الا التحذير واقامه بارك الله فيكم اقامه الدورات التشديد على السلفيين وعندما افلسوا من الحجج الضافحه في الرد على باطلهم يشتكون الى السلطات كما قال ابن القيم رحمه الله لا يفزعون الى الدليل وانما في العجز مفزعهم الى السلطان اذا عجزوا عن مقارعه الحجه بالحجه ذهبوا الى السلطان او هددوا بالقتل والاغتيالات ما سمعنا هذا حتى الاخوه السلفيين ما فعلوا هذا لكن الان السلفيين هم الذين يهددون بالقتل والاغتيالات اذا وصلت الى رموزهم المشبوهه بعض السلفيين الذين عندنا 老哈姆